أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا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 وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّهُ عَرَضَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَيُّ ويحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركاء ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيم